بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب مستور في رق منشور No, فسح أرونا ذا أم أنتم لا تبصرون إصلاه وزن قنا <تصفيق> بهم فاكهة ولعم مما يشتهون يتنادعون فيها كأسا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندعوه إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الْرَحِيمُ فذكِّل فما أنت بنعمة ربك بك قلت رب صوفين يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. Um EN فالذين كفروا مكيدون أم لهم السماء ساقط يقولوا سحاهم مركوم فذرهم حتى يلاكوا يومهم الذي mm oh. أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك في وسبح بحمد ربك حين تكون. وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه